نصب جزم فعلي مضارع يرفع المضارع خاليا من نصب وجازم يعني اقل نصب وجازم نبو اصل فعلي مضارع اوي كمرفوع مرفوع بيت اقل نصب وجازم يشتون نصب وجزم كان. يعني لسحر بدرني اما مرفوع اما منصوب اما مجزوما نمونيشي هنا وتو يقوم زيد تنهج ناصبك هيج, هيج جازمك نياء بيني يقوم مرفوع على الأصل وكل شرحك اجمع النحويون على ان الفعل المضارع إذا تجرد من الناصب والجازم كان مرفوع همو ينقل يقدنقن كوران لسر أويك فعل مضارع ناصب جازم نبو كاتا مرفوعة كذ نب... ناعتو بل اقا ناصب جازم نبون مجزوم يعني لابد من عامل للجزم ومن عامل النصب فيهما كقولك يقوم زيد ويقعد عمر بمرفوع مرفوع ابني يقوم زيد ويقعد عمر اكثر من مثال هنا وتو. يعني اقل ما لا نهاية من المثال بين توال الازمان عربي أبينيت أجر ناصب وجازم نبو على الأصل فعل مضارع مرفوع وإنما اختلفوا في تحقيق الرافعي له ما هو لا تنها لا هي كي رافعة كي ويلي كده فعل مضارع مرفوع بيت يعني عامل رفع فعل مضارع كي فقال الفراء وأصحابه فالفراء كلا ائمه وكلا المتقدمين فقال الفراء وأصحابه يعني من الكوفيين رافعه نفس تجرده من الناصب والجازم عليهم السلام يعني أويك فعل مضارع عليهم السلام أويك فعلي مضارعي مرفوع كدوا هل خدي أويك ناصب وجازمني يعني نبون نبون خويتية نبون خويت رافع نبوني ناصب وجازم خويتية خويت رافعي فعلي مضارع أما مذهبك لمذاهب واصح المذاهب أصح للا رافعه نفس تجرده من الناصب والجذب يعني يقول الأصل البراءة كيف نلف الأصول فقهة ديت يا لفقها ديت الأصل البراءة يعني الأصل الرفع الأصل الرفع دعي ناصب وجازم الدين فعل مضارع لأصل لكن كل رفعك هنا من أبيته منصوب يا أبيته مجزوم وقال الكسائي حروف المضارعات. كسائي قال حروف مضارعة فعل مضارع كانت مرفوع. يعني أنايتُ. همزنون جاء تاء فعل مضارع كلياً أكن, أكن مرفوع. محمد هبي دوم. أسد وعيد المناقشة ما نأكن. أكو خويك وقال ثعلب مضارعته للاسم. يعني عامل رفع فعل مضارع مشابهة لاسم مضارعته أي مشابهته للاسم لبرأو إلى فعل مضارع لبرأو بوت مرفوع لبرأو فعل مضارع لاسم أشاد لام حركات السكنات ولا زمني فعل مضارعي كدوتا مرفوع وقال البصريون حلوله محل الاسم لبر اوي لشوني اسم داعنيشيت شوني كاللاقيق ابو اسمي او الشوني داعنيشيت يعني اكرير لشونيشيت داعنيشيت اكرير لشوني اسم داعنيشيت لبر او جيل قلت نوي اسمه فعل مضارع مرفوعة قالوا ولهذا إذا دخل عليه نحو أن ولن ولم ولما ومش تعليلك يا أنا أغير أن حرف نصب لن حرف نصب ولم ولما حرفا جزم أمدو أنا حرف جزبا لقال أو دويتر كحرف نصب أمتوارا أغيرتون سرفع مضارع منعي أكن لتي منعي أكن لرفع لان الاسم لا يقع بعدها اسم لدوي ام تشاروناي اسم لدوي ام تشاروناي كاتي اسم اسمناي اسم مش قوي هي ابو بهاتاي اما نها وابكن واب كاسم نيك اوبو اما حلو محلل يحلو محلل اسم الشئني اسم دانشتن هو اسم دانشن قدانشن حقو اسم الشئني دانشتاء مادام ابنو اسم نابث يعني بما بمعنى لك بقوت جنيا على حل فعل مضارع فعل مضارع بويكل شئني بويكل شئني اسم دانشتوا مرفوعه فليس حينئذ اذا حالا محلا اسمي دعوت praying, when my diabetes is also recibir an ismarni foundation, during a lovely family if myusing is now beginning to a family Susan, the very kommKA ك generators are firing on your abilities a bit more, its its our upbringing escuchраж pra where I مذهبي فراء مذهبي كسائي مذهبي ثعلب ومذهبي بصرة واصح الاقوال الاول لها صحيح ثرو بقوة ترو وهو الذي يجري على لسنة المعربين اويكن إعراب كارانة وكانت ك كثي إعرابك الله تشي فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجاسم فعله مضارعة مرفوع لبرو ناصب نهت ولبرو جاسم نهت كظهره كارك خوي الناصب نهتن و جاسم نهتن عملكي كفعل مضارع كاتشي فعلي فعل مضارع أكانت مرفوع Для تصدر مناقشي قول كانتر مذهب كانتر ويفسد قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه قول كسائي ابطالي أكال ويفسد أي يبطل قول الكسائي أن جزء الشيء لا يعمل فيه يعني جزء الشيء لا يعمل في الشيء أما الشيء باشا جزءه لا يعمل في كله. شن شن بن من حروف أنيتو مبستيك قولك إيش يا قولك إيش يا حروف مضارعة أنيتو أمز نون يا تا إيش أكن لشيء إيش أكن لخديخو أو جزء الشيء لا يعمل فيه. أما قاعدتك في الغالب هاوليتي يعني جزء الشيء لا يعمل في الشيء كله الجنان للدنيا لكون هي يشتكي هي تواني بيشتكى بدو زيتوا جزءه يعمل في كله لكن في الغالب يعني يشتكي خوي حبيت يشتكي درهيت يتأثر له اما أما جزء إكأ سرماة تواني كشتكي خارجي له خوي جرماة تواني كشتكي خارجي له اما أما جسم إكأ جسم يكثير توانا تأثر وهر وهروها قانوني كوني وغالبا اشتيش خارجي تأسيل خدي اوكات عموما بمرض داوت يفسد قول الكسائي ان جزء الشيء لا يعمل فيه وقول ثعلب ويفسد قول ثعلب ان المضارعة انما اقتضت اعراضه من حيث الجملة يعني كاتك فعل مضارع لا اسم جاء اشيد او وافي ويستكات معربك والله ينفع لي مضارع من اعرب لا بار لا اسمك بس وافي وستناك لبر بر او فعل مضارع لا اسمك مرفوع يشبه يعني لا بر ليك تشوني لا قال اسما قيدنيه معربه هو هل لا بر او شيء ثاني مضارع يعني مشابه بالام وانا كاتك تشلب كات ديتها كا كاري او شيكا رفع ياك ثم يحتاج كل نوع من انواع الاعراب الى عامل يقتضيه يعني هل يشغل نوعانا ويل يكث تشيفس عامل يكيفيز بيت تا رفعك كايان نصبك ياان جزمك ثم يحتاج كل نوع من انواع الاعراب الى عامل يقتضيه يعني تو فعل مضارع لا اسم شيد يكات المعرب بلا عملك في وسط مرفوع كات عملك في وسط منصوب كات وعملك في وسط ملزوم كات ثم يلزم على المذهبين يعني وقال في وسط أبو أمد مذهب كساءء لقل ثعلبة ثم يلزم على المذهبين أن يكون المضارع مرفوعا دائما ولا قائل به لهارد مذهب كيا كان أقرب بين هو فعل مضارع أبيت المرفوع دائما وغير مرفوع نابه ولا قائل به كسيش أمينوتو كس أمينوتو ولا فعل مضارع هميشتيا مرفوع بو دين أسأل قولك السائي وتي حروفي أنيتو همزنون تا عامل فعل مضارع كان مرفوع باشا فعل مضارع هميشا لكاتي مرفوع منصوب مجزومشا كل شيء تيايا حروفي انايتوي تيايا قال ابو ابو هميشه فعل مضارع مرفوع بال ان الفعل مضارع هميشه لا اسمه شيء لا اسمه شيء درنا تش لوكل اسمنا شيء ابو ما دم عامل الرفع مشابه عامل الرفعات فعلي مضارع هميشه شيء بوايا مرفوع بوايا وكسي جمطيني كذا ولا قائل بي أما يعني في غاية القوة ام ردانوي ابن هشام وحمه الله ويا مذهب كساوي ومذهب ثعلب ضعيف درشون ويرد قول البصريين ارتفاعه في نحو هل لا يقوم لأن الاسم لا يقع بعد حروف التحذير قول البصري كانش اشتئك ردي أكاة ولا دوري أخاة ولا لا لا لا حق أويك أبينيت فعلي مضارع مرفوعة لدويها لدويها هل لا فعل مضارع هل لا لدوي هلا هل كحرف تحضيظه هلا بشده اقشو سر فعلي مضارع بو تحضيظه هندان بو كدني اشتكبون هلا يقوم زيد يعني با هستت لسرشي لسرش هندان لسر هستان تماشاكا لدوي هلا هاتوا لان الاسم لا يقع بعد حروف التحضيض. إيه ما وتي حلوله محل الاسم يعني فعل مضارع لشوية شيء دانشيت، لشوية اسم دانش. فمشكلة، أماش شوية كأن تي دانش تو، يقوموا كشي تي دانانشيت، اسم شي تي دانانشيت، الاسم لا يقع بعد حروف التحذير. بموه رد بصري كان شي دايوه. المهم. مذهبي مصحح ومرجح لاي ابن هشام نفس تجرده من الناصبي والجازم هو الرافع للفعل المضارع اما قيلوا قالوا او افساني زوتيا هاي است اويكا يستعى معمولية اولا اويكا باسيكا لخولي فراء وينصب بلا يعني فعل مضارع منصوب بلا يدسر فعل مضارع من صبيان نواصب دعيت سر جوازم وينصب بلن نحو لن نبرح يعني لن نزاله لن نبرحه لن نزاله وكفرمت لما انقضى الكلام على الحالة التي يرفع فيها المضارع ثنا بالكلام على الحالة التي ينصب فيها. لما انقضى كانت كاقصة كذن لسرفع لمضارع توابو كمرفوع ببيض وكباس من كذن ثنى نك ثنيته ثنى بالكلام أم أسلوب هيا التفاته بو ويأكد نوته كانت كاقصة أخياني توا لخزمة متكلمة شي قصد لك لبريك لبرك الله وتي كأنه يكتل قصة أما يجب الالتفات يكون يعني يفيد التنبيه ويبزن هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو جاء هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هاي في أجحى حالة الدوم كتاب منصوب بفعل مضارع كي أو حالتا وذلك إذا دخل عليه حرف من حروف أربعة يعني نواصبت نهجوار حرف نواصب أو يعني كنصب كنت نهجوار ح حرف بلام هنديكتب هي كناصب كانت نهجوار ح حرفه ده حرفه دبيت على ده تحفة و اطمین مذهبی کوفی کان آویکان نواعصب حصر نیادم تو ارائه. آو بوکاتج آو من خندت اطمآن آوانی تر غیریم تو ارائه. هر همیان با واسطه چی و با واسطه آنیشی مضمرو. مثلاً اگر حسابینی حتی با واسطه آنیشی مضمرو نصب کات. أنه مضمرة و... ومثلا واو يعني فا يعني غيري أو أنا خذيخ ويانتينين نواصبن ولا كوفي لألين أو أنا خوش يانتين نواصبين وهي لن وكي وإذن وأن أوتارش بريتين لمانا وبدأ بالكلام على لن لن ودس بيئكا لأنها ملازمه للنصب بخلاف البواقي كلمة ان لام نون يعني أم أم أدعتها شتيرينية لهيد شوني كثر لهيد جور إيشي كتر ناقة بخوي وبصورة لن تنهى نصبك بفي شواني كي واق شواني كي كجرك بفي بشواني إذن ولكن هذا المكان يجب ان من المكان من المكان ولم لنها ان يكون هناك افضل من المكان الذي يجب ان يكون هناك افضل من المكان الذي يجب ان يكون هناك افضل من المكان الذي يجب ان يكون هناك على أن قسّك دل أن كوت أخيرا وبو لبروي زر قصح الله شتيها لطول الكلام عليها قوي كميا لأولها لبر قوي ك لهميا إيش زيات رلا ين لها تنها أو أو فك ولن حرف يفيد النفي والاستقبال حرف فعل نيا نيه معناه نفي من حيث المعنى ومن حيث الزمن فعل كذب وكاتشي مستقبل مستقبل بون منا لن يكتب سيكتبو حاضرة مستقبلية ممكن هذه هي لن يكتب معنى حالك بناهله، معنى استقبال يعني فعلك الزمني فعلك أتوقعته مستقبل. لن حرف يفيد النفي والاستقبال بالارتفاع. لما علماء خلاف أن يك من حيث المعنى، كاستقبال من حيث الزمن. أما معاني ترزا إذا، عندك ألا نبو تأبيدة، عندك ألا نبو تأكشيدة، وشان دي إن شتت يد مناقشيانا كذ ولا يقتضي تأبيدا ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري ألا معناه التأبيد تانية بفي شواني قول الزمخشري وفي أنموذجه كمتنكها ويجن أنموذجا. ألا معناه التأبيد تانية لا يقتضي تأبيدا تأبيدا نشرياً. لا يقتضي نفية يعني هميشم معناي تأبيدي تيانية نفية شواني زمخشري وقلاموانية معناي تأبيدي تيها أمرضي أو أدا توك زمخشري وتيتي لن تراني في التأبيد يعني في الدنيا والآخرة يا مش لقالي لقالي مني شامعين قولكي زمخشري حاليا لن بليد ب بحقيقته بحقيقته يا بنفسه باو بنفسه يفيد التأبيد يعني حموج هذا لن ينبوا شيء بتأبيده بو ين لن لو ايت تبو تأبيدا نا في نفسه بتأبيدا من غير إضافة نا لو ايت بوشيا شيء بتأبيده بو لكن هاندجار قد يفيد التأبيدا بالقرائن بون منا اغر بو شتك بونمونه بونمونه لن يموت الله لن يموت الله سبحانه وتعالى بو تعبير عنها ها اي شيء لو لو تصابيل انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا لا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا معناه يشد بو فيها معناه فيها المهم تركيبك دوره بينت تركيبك دوره بينت لا معاني اظافي لن تركيبك طبعا بيا لن في نفسه معنى تابيدي تاني لام نون ترشيب رسم كو دايبه تاني زمخشري الله خدي لن تابيدي تاني ابن هشام الله لا يقتضي تابيدا قد تابيدا معنى تابيدي تاني بلام اويكا صحيح اويكا لا هنديك تركيبه معناي تأبيدها يا لا هنديك تأبيدي تيا نيب ولا يقتضي تأبيدا خلافا للزمخشري في انموذجه نموذج كلمه فارسيا كردية معربه نمونية نمونة نمونة دعي بوث أكو بس ما كله درس المذجة في مذجيه، ولا تأكيدا، يعني ولا يقتضي تأبيدا، ولا يقتضي تأكيدا، خلافا له في كشافه، يعني لكشاف شاء لبوشيا بوتأكيدا، خلافا له في كشافه. بقولكم معناية تأكيدش عندي جرب فيه تركيب ديت. قلنا ابن هشام رحمة الله عليه، ما بستي أويه أصلي لن. روت قوتا معني شي تأبيد التأشيد نفيك محر قلان تأشيد التأبيد تياني إلا بشي بالإضافة إلى ما في التركيب بل بل قولك لن أقوم محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم أبدا. أكو مثالك إيش مثالك خلاف في قولك ولا يقتضي تأبيدا. يا رب أستئذنيك لا يقتضي تأبيدا كهيج كاتيك تأبيد نجاني. بوي الله ترشبكه دوري لن أقوم. محتمل لأن تريد بذلك أنك لا تقوم. أبدا. قولنا ألا لن أقوم. حتى هتى الناصر. أما احتمال بجلده، وأنك لا تقوم، وعروها احتمال معناه أوجب أنك لا تقوم في بعض أزمنة المستقبل. لهند لا زمان كان مستقبله عنديا. هل ناس يبغون لهند كتر ممكنة؟ هل بس يعني تعال صلاة كتر بونم نا؟ هل ناصر يبغون دوي صلاة كتر؟ هل أسير؟ وهو موافق لقولك لا أقوم أصلي لا او هي كتأكيد في عدم إفادته التأكيد قاموا مناقشة مخشية من حيث المعنى تأبيد تأكيد ثانية في نفسه لكن بالإضافة إلى ما في التركيب ولا تقع لن للدعاء يعني لن بدعاء خلافا لابن السراج ولا حجة له فيما استدل به من قوله تعالى قال ربي بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين القصص معناه دعاء تانية في قولي ابن سراجة كاستدلال كذبم آيات قال ربي بما أنعمت يعني بسبب الذي أنعمت علي فلن اكون فلن اكون ظهيرا للمجرمين كنفي كواظه معناه دياله علي ابن سراج ادعى مدعيا ان معناها فجعلني لا اكون فلن اكون يعني واملك كنبما في شتواني مجرمين كاخلاقان يان ظالمان فجعلني لا اكون لامكان حمله حملها على النفي المحض ان حملك حمل كي نسربلين معناه النفي محض بوشي دعاي ثانيه ما دام اثوانين اصليش خوين في محض لن اترفيسناك بشن بوشتي زياتر لا أصل، ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى يعني بلي أو أهدك خوي أيده بخائت على الله بهوي أو يكتو نعمة بس منارجندوا من نب ما بشتى وان أو بيمان بيت ويكون ذلك معاهدة منه لله سبحانه وتعالى لا يظاهرة يعني لا ينصر مجرما جزاء لتلك النعمة التي أنعم بها عليه وها ولا هي مركبة أن جل بيك نهات ولا شيء من لا وأن لأصلا لا أنبع لا أن فحذفت الهمزة تخفيفا والألف لالتقاء الساكن يعني همزكي أن حذف كرابت وألف لايش حذف كرابت خلافا للخليل وبيتشواني قولي خليل وكأليه أصلي لن لا أنا بل كلن لن يقول لن يقول كدبي لن يقول لن يقول لن يقول لن لن يقول لن يقول لن يقول لن يقول لن يقول لن لن والاصح عند الجمهور انها حرف يعني مستقل مخلوق هكذا ما بس اوقات شيء ابن هشامي واقول لك امر رز ام تحقيق وتعليلنا امانا عالم قول اكاتك كدفاع كذلك لما ذهبوا تيجي خوي والاصح عند الجمهور انها حرف وبكي المصدرية نحو لكي لا تأسو كابو وينصب بلا جاء معطفل السري وينصب بكي المصدرية يعني فعل مضارع منصوبة بلا باس انجا منصوبش ابي بكي بلا كي مصدرية. يعني, مصدرية يعني ان بخيت شوانا كي معناك ترابي بو لكي لا تأسو يعني لان لا تأسو كي مصدري أن دانا لشئني معناي أن بوخويل مودني الله أن تبين لشئنا كي دعنا تواه وبكي المصدري نحو لكي لا تأسف لكي لا تحزنوا ذكر حكي الله الناصب الثاني ناصبي دوم كي وإنما تكون ناصبة كي كي ناصبة إذا كانت مصدرية ب منزلة أن وإنما تكون كذلك إذا دخلت عليها اللام لفظا أو تخيرا يعني كي كي أبياتها شكتها كي أبيتها مصدرية ب منزلة أن أجر لام شت في اللفظ بيت ينفي التقدير هيا بامحذوفي جبت كقوله تعالى لكي لا تاسو لكي لا يكون على المؤمنين حرج سلامك لام كي يكن مصدرية لا متعلى كي يكون لا لكن فيه تاسو فعليك في مضارع منصوب وعلامه نصبه حدث النوم لكي لا تاسف او تقديرا او تقديرا نحو جئتك كي تكرمني يعني جئتك لي لكي تكرمني جئتك لكي تكرمني اگر او تقدير مانك جئتك لكي او كعتك هي هچيه ربما اني انا جئتك لأن تكرمني يعني جئتك لإكرامي الناصبية مصدرية أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يعني جئتك لإكرامك إيايا جئتك كي تكرمني إذا قدرت أن الأصل لكي حتى التقدير بكره بكريت إمكاني تقدير او أو كتلامة كحرف جر كيك ناصبية كي اعرابك فعلك اعرابك هل هم يبيكوا في محل جر لللام المقدر إذا قدرت أن لك وأنك حذفت اللام استغناء عنها بنيتها يعني بنيتي أو كحية موجودة فإن لم تقدر اللام أقول اللام تقديرنك كانت كي حرف جر أو كانت أو كي حرف جر ان يجئك حروف جر كي بمنزلة اللام او كاتك بو حرف جر وكلام تعليل و اش لام كاكت مقدر يتلبس لام نمنه كي خيجه حرف جر بان منا جئتك كي تكرمني او كاتغوت كي بمعنى اللام ديال تقدير اللام د نكت كي كي اللام اداي فعلك باش شي منصوبه بان يجئ مضمره وجوبا يعني جئتك لي كاي كبيت اللام ان تكرمني أن تكرمني انا كبيت النصب تكرمني فعل مضارع يعني اروى جئتك لاكرام كاي كبيت الجره عارفه جر كانت كي حال بمنزلة بمنزله اللام في الدلاله على التعليل وكانت ان او كات اجل او كات اجد مض ان مضمره بيت أو كاتا أجر كي جربت ولم تقدير نكيت أو كاتا أنيش مضمرا لدواي كي ابي ببت وجوبا بوي الله وكانت أنت مضمرا بعدها إضمارا لازما إضمارا لازما أمشي كي ترلا كيبو كي بو وبإذن مصدرة وهو مستقبل متصل او منفصل بقسم نحو اذا اكرمك واذا والله نرميهم بحرب اذا نجيك لنا واصب بما ارجعنا يعني ابي بكيت صدري جملي جواب صدري جملي جواب كسيك الله سدانتك أزورك، طالع إذن أكرمك. كوت الصدري جملة جاب مصدورة أمريك. ووهو مستقبل زمن فعلك بيت. مستقبل مستقبلة. طالع أزورك طالع إذن أكرمك مستقبلة. أن جاء متصلش بيت. يعني إذن فعلك فاصل نيوان يعني نبت. طالع أزورك طالع إذن أكرمك. تمشي إذن لقال أكرمك شيا. متصل فاعصلك نية هندك فاصل هي قيد نية يعني بمتصل ب أو أصله يعني أجر فاعصلكش بوزرري نجيان عندك قسم قسم مشكلة نية بونمنا أزوروكا تعلش إذا والله أكرمك مثلا قسم فاعصلك بلامزدري نجني أو منفصل بقسم نحو إذا أكرمك أبو أصم وإذًا والله نرميهم بحرب إذًا والله والله فاصلك كتوت النيان إذًا لقد نرميهم يعني شر لانقل أكين وكل شرحك واسك إن شاء الله الناصب الثالث شرحك الله إذًا وهي حرف جواب وجزاء عند السيبويه حرف جواب وجزاء عند السيبوي لا يئمام السيبوي رحمه الله إذن حرف جواب يعني جوابي أو ألي أزورك تجيبه إذن أكرمك أما جوابك تعدير ألي أزورك تعلي إذن أكرمك جزائي زيارك الشتاء وهي حرف جواب وجزاء امل جواب جزاء هل هك من حيث المعنى جزاء بتيبه جواب لا بد من جواب الله يزورك مخاطبتك تواصلي يعني اكرمك لا بد من جواب لا يحسن السكوت عليه هذا شيء اكرمك لا بد من جواب له أما قول السبوهي رحمه الله وقال الشلوبيني أما إكيك لا علماء بوركان لمتأخرين إكيك لا محققين العلماء لسردمي خويا إمام بوا ولا يزال إن شاء الله دعي خوشي كمردوا كتب كاني زور معروف، وطلب كان زور معروف، وزور بي طلب كاني شيئا إمان لا عربية وقال الشلعنه وقال الشلوبيني هي كذلك في كل موضع الشلوبيني على حرف جواب وجزاء لهم مثالك كحد يعني لسال قولي قول سيبويه سبويه مطلقا مطلقا سبويه على حرف جواب وجزاء بلام ممكن ان ذلك يدرب بلام شلوبيني الله هي كذلك في كل موضع أقول لها شنوكي شواديار نكوت أو كات تقديري خلها بلام أبو علي الفارسي اللواني باش حرف جواب وجزاءه بلام في الأكثر وقال الفارسي في الأكثر وقد تتمحض للجواب يعني تتخلص يعني لهم عندي شوين يعني هندي جار تنهاب جوابه أي لا جزاء فيه أو استيقوية وقد تتمحض للجواب بدليل أنه يقال أحبك كيف يبدأ لي أحبك فتقول إذن أظنك صادقة هج مجازاتي تهي إذن أظنك صادقة إذن أظنك صادقة إذن أظنك صادقة فأيذن ترى وعزنك وعزنك راستك ما جازيته بالشيء برام شلوبينة تواند دفاعه جازه بنسبة الصدق إليه ممكنه مثلا كثيره هنا تانية يعني فموضوعة جورنية موضوعة وقد تتمحض الجاب دليل أنه يقال أحبك فتقول إذا أظنك صادقة إذ متعلكة إذ لع حرف تعليلة كاتء هذا الحرف تعليلة يعني لما ناكية تعليلها يعني ناخد كلمك تعليل نية. إذ لا مجازات بها هنا وإنما تكون ناصبة بثلاثة شروط يعني إذن أبيت حرف نص بسي الشرط الأول أن تكون واقعة في صدر الكلام يعني في صدر جملة الجواب. فلو قلت زيد إذن نابت كوتادوا نابت. قلت أكرمه أكرمه أو كاتب الرفع معاملة جلأ الثاني أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. بالزمن فعلك شيء بالمستقبل بخالص نبي حالبه. فلو حدثك شخص بحديث فقلت المكان تصدق يك ان يكون علي المكان الذي تصدق يعني يكون هذا إذا الذي راس ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب ان يكون هذا المكان الذي يجب حالة زمن فعل بشي بمستقبل بي به. إذا تصدق نابت لأن المراد به الحال الثالث أن لا يفصل بينهما بفاصل غير القسم. تنهى قسمنا به وكلير وقالت هب فاعصل إذا فعل كيوا نحو إذا أكرمك أما أصل كيتي أقول فعصلي شبو قسم قيدينية وإذن والله أكرمك وقال الشاعر إذن والله نرميهم بحرب تشيب الطفل من قبل المشيب لإذن نرميهم كابو سين بيتبع الله شريشان لقلعك تهديد يعنك شريه ومنال بيركا بيش بيربون تشيبو تشيبو با زمه وبا تشيبوش هاتوا بلا او ايكا اوضحترا تشيبو فاعلي تشيبو حربة يعني هي تشيبو الطفل من قبل مشي بابينيلا شاهده كمان او ايه الانيوان اذا لقل مرميهم والله هاتوك فاصله ولو قلت إذن يا زيد إذن يا زيد يعني أقرب نداء كيوت النيوان لقل زيد قلت اكرمك بالرفع وكذا إذا قلت إذن في الدار يعني جار مجرور بكيوت إذن لقل أكريم أكريمك أو كاتبة يوم وإذا يوم الجمعة يوم الجمعه يوم الجمعه يوم الجمعه إذن الجمعه فعلك أو يوم الجمعه بالرفع كل ذلك بالرفع لحاشك الله وهذا محل خلاف بين العلماء فإن منهم من جعل الفصل بهذه الأشياء الثلاثة كالفصل بالقسم لا يضر ويبقى مع الفصل بأحدهما لإذن عملها في الفعل فتنصبه أقل بي تانبيلا أجر هن أمانيك باسك لحاشك وتمانوك قسموايا ولا يزال سلأواجه ويستعى جمهوري نحويني استع دسال اواءة انك هيتش زراريكي نية لاينافية يان نداء زراري نية اقل كوتل نيوان اذا لقى الفعلاكية يعني الامة لسرق سي ابن شامنات بريح حصر لقسم لاينافية نداء وظرف هلوكو قسم وايا أجر كوت النيوان إذا نفع فعلك هدشيا هد منصوب أما سهم نصب وبأن المصدرية ظاهرة نحو أن يغفر لي ما لم تسبق بعلم نحو علم أن سيكون منكم مضاع أني مصدرية شيك كذا نصب من أخينا ان المصدر ابن شام الله عليه هو الكلام عليها يطول يجعل هذا المصدر هو ان ظاهر به في المصدر هو ان المصدر هو ان المصدر أن ان المصدر هو ان المصدر هو ان المصدر هو ان لأ perishوا مع دو اشتقاقات علم نروش تبي ما لم تسبق بعلم نك كلمة علم نروش تبي ما لم تسبق بعلم علمك مشتقات علم هاد شيء كبد ل perishوا نروش نحو علم ان سيكون تمشى مدام علم روشتوا يا علم روشتوا مدام علم روشتوا سيلكي سيكون مرفوع فإن سبقت بظن أجر ظن مادي ظن رشتو اشتقاقات ظن رشتو أو كاتا أدواني بكيتا أني مصدري ناصبة أدواني بكيتا أني مخففة من الثقيلش فإن سبقت بظن فوجهاني نحو وحسبوا أن لا تكون أن لا تكون فثنة يعني أو كاتا أدواني بكيتا ناصبة مصدرية وأتواني بكتان مخففا من الثقيلة ومضمرة يعني ظاهرة ومضمرة جوازا بعد عاطف مسبوق باسم خالص يعني أنا مصدريا كيك لنواصب كي ظاهر بيكو باس مكت وكي مضمري جبيت مضمري كي جوازا نك وجوبا يعني أقدريش بكي هدرستا لك هي مضمر جوازاً بعد عاطفي يعني بعد حرف عطف عاطف يعني حرف عطف مسبوق باسم خالص يعني لفيش يوا لفيش يوا اسمك خالص شو بي يعني اسمي خالص يعني كي ما أسمى اسمي خالص يعني اسمك نبي مشت للمشتقات الفاعل يعني اسمي فاعل واسمي مفعول صفة مشابه انا نبي اسم خالص مصدر به يعني اسمي اسمك يتربيت بلان اسمك نبي من مشتقات الفعل نحو ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوفي نمنئ به نوتو ولبس عباءة وتقر وتقر يعني وانت قر تقر قرر فعله مضارع منصوب بان مضمره جوازا بوشي لبرو عاطفه كيل كوا وكيه لبيج واو كوا تشرو لبس عباءة لبس روستوا يعني لبركدن مصدرة يعني شينيا لمشتقات الفعل نيا كاسم فاعل بيان اسم مفعول بيان صفه مشبهة بي هذه حاج كانت عاطفه كبو فعلي مضارع منصوب أو أنيكي مضمرة جوازا هي ثم شيء يكن يمكن. اسمك خالص روش تبيت أو ولبس عباءة وتقرعين يعني اجر عباءةك عباءة عادة او يك لبان ودبر أكليو يعني ناسكني أو جمالي نيو يعني أو كاتشبة تايبت. كلا سدمي إمام معاوية رضي الله عنه خزانك أيوة. وعلت ولبس عباءه وتقرع عيني الله يضلهم خشبة تقرعيني تقرع عن الفرح والسرور والخشيه بلا من سنقضلي خوش بو لداخلوا درك بويا تشاوي غشاو خوش اما تقرعيني يعني تشاو غشيو تشاو خوشي ومرتاحون عله عبايك لبركم بلا من کلمپالی ناسکوتانیک لبرک مو ناعم لبرک کی دلی خوش بهه مبستی آواه ل باوکو کسکالی و دوره لشونی خالقی بعدیه بالام شوی کلوته که معایی ل ناو قصر و تلارو پشایتیه، حالا اما خوش، بالام او خوشت دکارت لگل دیکو باقی خطر آشنابیون زیبی ولبس عباءت و أحب إلي من لبس الشفوفي. وبعد اللام مضمرة جوازا. بعد اللام نحو لتبين للناس لتبين للناس. لدُوَّاء اللام لام تعليل. أني مضمردت جوازا. يعني لأن تبين للناس. يعني أجر لام تعليل هذا. فعل مضارعها او كاتا انيش مضمرة هي جوازا هميشال لام لقى الفعله اللام تعليل لقى الفعله انيش مضمرة جوازنه والله كي ابيتها وجوبا الا في نحوي لألا يعلم يعني لام هبو لقى فعل مضارعه لاينا فيه هبو انا كي ابيت ابيت ظاهر بيت اناك وجوبا ابي ظاهر به. تمشاكل تم لان لا يعلم. إذا أنا لأن لا. وجوب لأن لا يعلم. لأن لا يعلم. أو لأن لا إملاء الرسم لا إملاء شيء. لأن لا يعلم. يعني لأن لا يكون. لان لا يكون للناس فتظهر لا غير يعني بس للى بس للى نافيه اجر لام تعليل شو صرف فعل مضارع همش مضمر جوازنا إلا ما للى بيت ين لا زائده لا زائده شنو هي ناوى اس لم نت بس فتظهر لا غير ونحو وما كان الله ليعذبه وما كان الله ليعذبه لي عذبه هو هو التعليل لقل هو بس هو هو هو هو يعني ما هو هو لم هو هو هو هو هو نفي جحود عن نفي هو هو جحود أناسي فيشل ما كفكا اگر مشتقات كون هاتبو ما كانو لم يكن او لام. لاميشي. لاميشي لا ما لم يشيا لم لا غيرو او كتشيا واجب الاضمار واجب الاضمار فتضمر لا غير كاضمارها بعد حتى هروها حتى اش اگر اذا كان مستقبلا نحو حتى يرجع الينا موسى يعني لن نبرح عليه حتى حتى يرجع الينا موسى لن نبرح عليه عاكفين لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى يعني لن نزال عاكفين عاكفي عليه يعني ايما لسلي امينينا واي فرستين تاوكو موساء قريتوا لحتاش اني مضمرة وجوبنا مضمر وجوبنا وبعد او التي بمعنى الى لأيكي شاكا بمعنى شي بيت الى بيت نحو لأستسهلن الصعب او ادرك المنا فمن قادت الامال الا لصابري يعني بردوان من او كنا رحتي بيت عساني اكمو اشما فيرش ولي تاو كاتي كامرم او ادرك المنا يعني الى ان ادرك المنا الموت بو فمن قادة الامال الا لصابري يعني هواو اوات كان بدزنايا دزجيرناب الا بو كسيق ابي صبري حمسي نفسي خيبك كالت سير كراها لسنا نشتبه عسامة هذا نائه او التي بمعنى يعني او كتريش كبير بمعنى او التي بمعنى إلا هلوها او بمعنى إلا او مضمر جبنة وكنت اذا غمزت قناة قوم كسرت كعوبها او تستخيمها او مدحي خيك اوه دس لا كلك رمح بقلم رمح آن ببایه کن او ناوی بورش سری اسنینا. اگر آها دس لهين بگرم دس ل عمودی رم حک بگرم و کنتو اذا غم يعني یعنی جسستو آو های لب کم غم استو غم جسستو آو های لب بگرم و کنتو یعنی قوت عشق و کنتو اذا غم استو قوم کسرت كعوبها کعوب كل عمود عمودكيتي كسرته كعوبها او تستقيما يعني الا تستقيما الا ان تستقيم يعني يعني كسرت كعوبها الا ان تستقيما فلا اكسر كعوبها يعني أو كاتمن أيشكينم يانشي يان رأستي أكما إلا أن تستقيم فلا أكسر كعبها بو تقديرها ان شاء الله اشرح لك زي التفصيل فيها دي وبعد فاء السببيه هل واش الفاء السببيه اشتي مضمر وجوبنا أو واو المعيش وهل واه لدوي وابي معيش ان مضمر وجوبنا بلان شي فاء السببيه واو معيه مسبوختيني بنفين محضن ابي نفيه محضن فيشهوه روشت بيت يعني نفيه نفيه نبت نفيه كاتبت نفيه كاتبت و نفيه كتريشات بيت نفيه نفيه اثبات ابي نفيه كي محضه بيت ين طلبك كاتبت بالفعل نكبر ايدي فعل بطلبك كاتبت بفعل نحو لا يقضى عليهم فيموت سلا يقضى نفي نفيش محضة فأهات وفاء سببية سيركي يموت فعل مضارع منصوب على نصبه حذف النون يعني فان يموت لا يقضى عليهم فيموت ويعلم الصابرين ويعلم الصابرين وكما ما بسته ويعلم الصابرين والعطف ولا تطغوا فيه فيحل يعني فأن يحل لا ولا تطغو هاتوا طلب كنهي ولا تطغوا انتم يعني فيه فيحل يعني فأن يحل تما شيء فاء سببيه فيها لفي نهياته كطلب أساليب طلب هل لو انا بيت بيش فاء هاتبون يعني بيش واه هاتبون همان حكم هي ان مدمره وجبنا ولا تاكل السمكه وتشرب اللبنه وتشرب بكسره دي بكنه فتح كسره بيلا زميكش دبن يعني هر شيء درستا بلام اويكا بابكي خمانه هو يك巴巴كي خمانة وتشرب يعني ولا تأكل السمكة وأن تشرب اللبن يعني ما سيمخو دوش بقيت أما قولك معروفة نوخلك اشتكي مجربه مجربة ألين كإنسان توش برص وتوش بيست نوخش بيستك ولا تأكل السمكة وتشرب اللبن لنسر شرح حكم التفصيل امش تعالى من مباثكات الناصب الرابع ان وهي ام الباب ان بدا او نشد لسري زو مضمرا وظاهرا اي شكه عليه داعي شي بابك يكن لنواصل وانما اخرت في الذكر لما قدمناه بوتش تاخذ مانكت دبر اسويك باس مانكت يطول الكلام عليها لم يكون هناك الكلام يقولون ان يكون هناك الكلام يقولون ان في النصب يقولون ان هناك الكلام يقولون ان هناك الكلام يقولون ان هناك الكلام يقولون ان هناك الكلام يقولون باقي هناك إلا أبي ظاهر بن فلا تعمل إلا ظاهرتان مثال إعمالها ظاهرة قوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي أطمع أن يغفره أن حرف نصب يغفره فعل مضارع منصوب بأن يريد الله أن يخفف عنكم أن يخفف أو شاهدك وقيدت أن بالمصدريه كوتم أن تم مصدريش شون كأني ثمان هي لزمانا يعني نحو مصدرية نية مصدرية نية ويا قيد مكربة مصدرية واحترازا يعني وقاية من المفسرة والزائدة أني وامن هي مفسرية وأني واش من هي زائدية فإنهما لا ينصبان المضارع أو أنا لا أدوات نصب نين كفعل مضارع نصب نصبك فالمفسرة تتسر باس مفسرة من بوك ويبين سنجيك هي المسبوقه بجمله فيها معنى القول دون حروفه مفسره ويك جمليه قبل ايش وارواد جمليه قبل ايش خويه وارواد معناه شي تيا معناه او ترشبي تياك انا كل سريتي بلام ببي او حرفانه ببيه حرف بثت ببي او حرفانه كتو استا هاي لغالية معناي معناي كالبيادة يعني معناي اويكاتو اتباع عرابي كيكا انا اويكا لغاليتي لابيشه الجملي قروشتوها معناي اميكاتو ايسا هاي لخصمتيا معناي اواتبوها لقريب بانه هنا نحو كتبت اليه كتبت اليه ان يفعل يفعل ان يفعل كذا ان يفعل كذا إذا أردت به معنى أي يفعلوا. ان يفعل أن يفعل كذا سكتبت إليه أن يفعل أن يفعل كتبت إليه كتبت إليه أن يفعل كذا سأتيون يفعل كذا يعني اويبو يفعل كذا هو المكتوب بويا فيما سبق قبل أن هو ما دون ان معنى ما دون ف نحو كتبت اليه أن يفعل كذا إذا أردت به معنى أي بأن كتبت إليه أي يفعل كذا أجر أني لما بصد فيه بيت التفسير أجر ما بصد فيه بيت التفسير كتبت إليه أي يفعل كذا بأن نسيبك أو اشتبك أما في الثلاثي أني مفسرة وناصبة نية ومصدرية نية إذا أردت به يعني إذا أردت بلفظ أن معنى أي والزائدة هي الواقعة بعده وهي الواقعة بين القسم ولو يعني أقل كوت النيوان قسم لقل لو أو في الزائدة أمَقِي ذكائي، أقسم بالله أن لو أن لو لا يشبي أقسم بالله لو يأتيني زيد لو يأتيني زيد لأكرمته أن زائدة، هيدا أول شيء النبي نيو ونصب شيء نقدوا، بوعد لو يأتيني نك. لو يأتيني لو يأتيني حرف الشرط لوك حرف شرط غير جازم بويا أنكو تنيوان خسام ونيوان لو واشترت أن لا تسبق المصدرية بعلم كم يعني زائدك توكيد تحسين نفطي شتاء. جانتي له. واشتريت أن لا تسبق المصدرية بعلم مطلق، ولا بظن في أحد الوجهين احتراظا عن المخففة من الثقلة. الله شرطي أول شم دانك مصدريه، أني مصدريه وتابت أبي. علم نبيش ونروات مشتقات علم نروات وظنش في أحد الوجهين نروات كنت أقدر ظنيش أبو أو كاتئ إمكانة مخففة من الثقلة بكرد احترازا عن المخففة من الثقل. كابو أويك خالص أمانة توبو أني مصدرية شيا نأبي ظنها بين نأبي شبة علم هذا يعني أويك ظنبو علم نبو او اني مصدريه يا اجر اني مصدريه ابو او حرف نصب بلان اجر علم ابو او بهش ويكتيني اني مصدريه نية. اي اجر ظن روشبو في وجه اني باعرب شي كشي با اني مصدريه واني اعرب شي كبا اني مخففه من الثقيله لذا زرب جواني خلاصه يدا اواني كوتي أميد بوكو والحاصل أن لأن المصدرية باعتبار ما قبلها ثلاث حالات. فيش أني مصدرية لسياحة لبرناك. إحداهما أن يتقدم عليها ما يدل على العلم. كذا فيش أول روش ما عديك روش يدل على العلم. فهذه مخففة من الثقيلة لا غير يعني أو مخفف من الثقيلة يعني وكو النواية وكو النواية تخفيف كلا يعني اسم شيها خبرها اسم خبرها يعني وكو النواية فهذه مخففة من الثقيلة لا غير ويجب فيما بعدها أمران لدوي ان دوشت واجبه احدهما رفعه ابي كيت فعلك رفعك والثاني فصله منها بحرف من حروف اربعه أجل ان لنيوان ان لقل فعلك كمخفف من الثقيله ابي تشبيت يكلم شرط وهي حرف التنفيس سين وحرف النفي وقد ولو بحرف لم حرفنا بفع بكتف فعل أن المخففة من الثقيلة ولا نيوان فعلك فالأول نحو علم أن سيكون تماشى شاكه لبيش أن علم رشتوه للنيوان أن مخفف من الثقيلة سين علم أن سيكون برفع يعني أقر إعساء أصلي جملة كتونا علما أنه سيكون أصلا كوايا مخفف من الثقيلة وكوايا بلي علما أنه أنه كاسمتي اسمي أنيا يعني اسم اسمي أنما حذوف لرا سيكون جملة فعلية خبري تيا خبري أن جاء ان وما دخلت عليه في تاويل مصدر مفعول به يبوشي بعلما فاعلش الله سبحانه وتعالى علم الله سبحانه وتعالى ان سيكون منكم الى اخر الآية والثاني نحو افلا يرون ان لا يرجع اليهم قولا افلا يرون الا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا اما كتكا قوم موسى ما ولدوا كما موسى شبو ميقات ابو هندشان جرك هناو فرستيان جرك التوني اندرسكيت لا اخشلو لزروشتكان لا فرستيان ولكن هذا أَفَلَا يَرَوْنَ يرجلون لَا يوم يرجلون الى يرجلون أَقَدْ يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون الى يرجلون افلاي رونالد افلاي رجل لا أن لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا كي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مكوا زور حرف عطف او هاديتا اوي قرنا اولا يعلمون او من او حرفانا حرف عطف اقر همزن ابوايا كصداريق لك ابوايا فا اكل بير شمزك ابوايا فا حرف عطف جمليك بين الا يرون يعني ابوايا اصل ابوايا في الكلام نك ابوايا قرآن وابوايا فالا يرونا؟ وَيَا عُلَمَا كَاتِكَ أَنْفَاءَ أَمْوَا وَلَبَيْنَ هَمْزَوْ لَبِينَ أي ترى أبين دو رأيان هاي شائع دو رأي شائع ايه كان لحرف عطفة ايه كان لحرف كيزائد تحقيق اويا حرف عطفة شوة اقحمة لصدارة الاستفهام يعني لبر, لبر او اخرى او بين او اجناح قوي اصلي اويا بل انفقلف يا والا يرون او شو صدر همزن اياله بشتربه افلا يرون الا يرجعوا با ضمه يا اليهم قولا قولات ميزه والثالث نحو علمت علمت أن قد يقوم زيد علمت ما هاتوا ان مخفف من الثقيلية لبر سبق علم وقدش هاتولا النوان أنولا نيوان فعل كيبوي كي يقوم أبنيت مرفوع علمت أن قد يقوم زيد والرابع نحو لو يشاء الله لهدى الناس جميعا لو هاتوا لانيوان ان لقل يشاؤوا ابني مرفوعة يشاء طلا مادي علمنا هاتوا لبيشوا نقل آية تقالنا هاتوا وانما للصورة كاني هنا وذلك لأن قبله أليل ببيش أموال ببيش المقطعوا. أم أفلم ييأس الذين آمنوا هاتوا أفلم ييأس كلمي ييأس ومعناه فيما قاله المفسرون افلم يعلم افلم يعلم الذين امنوا يعني يأس لاي عندك العرب بمعناي شي يعلم لاي نخع هوازن العرب بمعناي شي هاتوا بمعناي يعلم هاتوا ليرشر قيدك هيا قال السحيم أقول لهم بالشعب إذ يأسرونني ألم تيأسوا أن ابن فارس زهدم أقول لهم بالشعب الشعب بكسر بكسر الشين وسكون العين هو الطريق مطلقا يعني للرجع أقول لهم بالطريق وقيل هو الطريق في الجبل خاصة ريقيك لناو شاخه بالشعب أمي زيادة الباوة أمي زيادة الباوة شعب أو شنيك ريقيك لا يا ريكان تولى الريكان يا ريكاني نو شاخه أو أو الشعب أقول لهم بالشعب إذ, يأ... إذ يأسرونني يعني حين يأسرونني اقول لهم بالشعب حين يأسرونني يعني كاتك كاسيرم اكن بدستي اوانم كأسير كلدو يعني لا ريويت توا حتوا يأسرونني يأسرونني يعني أو يي سرونني يي سرونني يعني من الميسر يعني كاتك ك غلاسی قمارم بودن اذن چه بنبات؟ علیم من آواهم که خالق گلاسی قمارم بودن اذن بنبا آو بنبا. اقول لهم بالشعب اذی سرمن یا سر یا یا یا سرمنی آب و آسیره. یا خذونم او کاتبوه او یک کاتک به اقوم على القلاس يقمرم به هلدن بزن تشبن با ولكن من بهونيم هر كسي توانين دستمودريشكا الم يلم تيئسو الم تعلم اقول لهم مخاطبانا الم تعلم ان ابن فارس زهدمي قلنا ذا منكري سوار شاكي شا لاكي زهدم زهدم نا اسبيقا يعني أخي الزهد لا يفرسيك كحاموك سيبي لا يريد السركوية سوارتشاكي أسبي فلاني من كري أو سوارتشاكم كأسبقي آوان يعني على سبيل المدح. ألم تعلموا أما الشاهدك الكبو يأسبك كل قرآن هاتوا بمع أكل اللغيش هاتوا فمعناي شيء علم أي ألم تعلموا ويؤيده فراءة ابن عباس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 وهو باطل عن ابن عباس كما قال القفلي ويؤيده قراءه ابن عباس اف يتبين هل معناه الصحيحه في اللغه بلام او قراءه اسناد كينبولى ابن عباس لا يتبين وعن الفراء انكار كوني ياسوا بمعنى يعلموا وعن الفراء انكار كونه اسب معنى يعلمه وهو ضعيف يعني الله قول ضعيف عنه كابو استر اگر تقدم العلم وكان هناك فاصل او كتاء انكتشيه مخففه من الثقيله وجوبا وجوبا الثانية أن يتقدم عليها ظن يتقدم عليها ظن فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها ما ذكرنا فيجوز أن تكون مخففة من الثقيلة فيكون حكمها ما ذكرنا أو كانت حكم كيشيا الرفع والفصل يعني هلوك أوكي أجل ظنشو لوجهك لوجهكاني أتواني بوشي جائزة بمخففة من الثقيلة إعرابك ويجوز أن تكون ناصبة اشتواني بناصبة بيبي بي وهو الأرجح في القياس والأكثر في كلامهم يعني يا سيما تشيبكين أجل ظنهب بناصبة بناء مخففة من الثقيلة بناصبة بيبا هو الأرجح في القياس والأكثر في كلامهم ولهذا اجمع على النصب في قوله تعالى ألف لام م الناس ان يتركوا ان يتركوا انك ان يتركونا بيا حسبه شطوا مشتقات الظن لا بول معنى ظننا ان يتركوا ان مصدرية مصدريه واختلف في قوله تعالى وحسب ان لا تكون أن لا تكون فقرئ بالمجهين بالنصب والرفع فأبو إذا تقدم الظن فيجوز فيجوز كونها مخفف من الثقيلة ويجوز كونها ناصب مصدرية والثالثة أن لا يسبقها علم ولا ظن يعني نا علمها بينا ظنها به بي فيتعين كونها ناصبتا كقوله تعالى والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين نظنها تعلمها توبة ناصبة وجوبا فيتعين يعني فيجب وأما إعمالها